الله. وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أن يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فَإِن كُنتُمْ أَنتم وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَ نَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين. قال بالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَوَالَى أَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 إلاكم ولما تعبدون من دون الله أ فلا تعطلون قالوا حرقوه وصرؤا له تكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردوا وسلاما على فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بركن فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَهُ وَقُلْنَا جَعَلْنَا أَصَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ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 صالحين وَنُوحًا إذ نادى من قبر فاستجربنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصمناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا.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 فَسَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَأَلَمْ نَمْنَحْهُ صَنعَةَ لُجُسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ أشر كان أشر في بقول يصدق يصدنادي. هنا الخميس العاشرذي له سعودي كنا صاحب سنه تفسيرك قرانك الكريم كان يصد اياته العشر ككما اياتك يكون تناد بك بلاون من سوره الانبياء اي الذي سيدنا وكوك هي من الصورة نفسها مثل صورة الأنبياء كمدة وحي أن حسنا يرحى الصورة عن صورة الأنبياء اللقومة كعابي إنه النبي الآد تربضا يوم هذه اللاضر يوحي دعوذا كدعي يوحي أقدمي في نهاية ذو ديدا بكل ماتي أي أنت نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي صورة كل فقدر النبي الله موسى هاروم باحق وعشرك ما انت كبه الله بنا نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إمام أهل التوحيد ايه كبه الله بنا ساقسادا ما انت إن سبع وقت دين نظيم مري وين بقارن باررب هنوني حكو هنوني بمعرفة ربه حب جesus إنه أقصى رأي به، فبذلك نؤرمه إليه، ووجود طاعته والتقرب إليه، خذ إلا أطيعه، لو أن دواذ طاعه دسا، الرماص ولم بالك يي، يسون قال تعالى خذوه يري ورده وحذبه، أتينا نبي إبراهيم وحنوسينه رجدهو تحسن عن تيسو، إنه الله قنصه رومياء أو من قبل جار خروه، ويني بل ما سوين هي وقت دم ب خرال لوسيا يرنبال لوسيا، وعثينو كصور النهري، مركو واحد على كرتين لا على قاداي أيوه يدي سؤال ويجي أي، يا اذي جنا يا ربيا ادوغا با اي ربيا ادوغينيا يا ربيا نمهد باو ربيا نمهد يا ربيا واتي لجل كان سبا waxay ahay marke nabiyuu ilaahi ibraahin isawan waqtigi أتينا إبراهيم على قومه، مركس وجوهه جوحي شرتاج، جوحقن إياه لواي، هايسوا كورة يومر ها مرك هذا شيء، يومد ولن بكسر مري، حدري هداية ابو هايسا، ولقد وحدا بق، أتينا إلى نصيني، إبراهيم النبي إبراهيم، خشته تصننتي سبا نصيني من قبل وقت هراء. وكنا وخر ربي سبحانه وهن وهني به ابراهيم عالمين ان ابن يحواشس والنبويه رساله انه المزيه هدايه الى توسياهم منيه باربي هروا غاديبو يري حدان اوانا وهنوني حدين لهنونيين وخر دغ واركي ما مركاسا كرجي إبراهيم ونعجل إلى الى امتك الملماء وصدق الله اذ يقول ان ابراهيم كان امه يسوق كرجس امتيها شجاعا عقل ليا جيش نمده توحيد كديانته ما المرض اذن لي عاديكا وحو نوقدي كرجي كان أمة ولقد وحد باتين ابراهيم اينا نسيني رشدوا توسنانتي سيبانو سيناي من قبل نبني نذي الرسالة ذا كهر ايان يرام بكوها نونيناي وكنا وعنوانا اي بيري سبحانه به ابراهيم عالمين انو اقناي انو النبوية الرسالة منيهاي نمان قادو اقوه الوار ايو ونحواشي سأقعبو اي اي بيري سبحانه الوقت با توسنانتي سيلا سييي قال او ابراهيم لأبيه أبيه سيدلي إيه وقومه شاركو كدسي ألا بأن لا عابدا إياه أي قرية سديقية وحن وحكا جرين بأن ما هذه التماثيل بلانتا وامحي ألا بما السألول السوري قارب سيله أكيسي لا عابدا إياه اللقر طبية أيه أركي سأسو ويدي أدك هذا أرك ما هذه تنمحي تاي التماثيل بلانتا ألا تبى دانتها أنتم الذين كابيلكا لها بدانة عاكفونا تكون نجديهينه وحن تكرهوا نيسان أكو ورئسنتيهي أكذا الله فتن ومحه مركوا إنكار فس نفسه هذا شو عشان هو يجي بسؤال إنكارنا وصديقنا كذا ليلا يا حق إنه هو شجنا هذا وحن هنا ينهين وآوت الماما يا ذو اختبار مهانوني وقال إبراهيم يرى لأبيه أبيه آجر يو قومه إذو كل شيء أيه ما هذه فنو محايتعي التماثير بلا تأسوره وعن أسور سوريسان قارب سوا كيسان التي تماثيش أما سورة محايتعي أنتم إذنك قبيل كدمانتين العاكفون أوهو قنيسان لها سورة جوابت الله علي يا علم الله مشيقين تقليد أبي أبو أو الله جسوع قال له قالوا وحيد هذا الضاوي رهيري وجدنا وحنا هاللي أبا أنا أبا يالك النجم ندري لها صورة يالك يبغى عيب دين عيب دعية مركوا وحنا وحنا ده وأبي أو الله جسوع قالي ومركا هاللي سجده يدوي والله كله ما هو أحد ديني عقلي حجية وحد الله يا ما كاسل عسكري كاسيواب ميا ألو حيل هذه وجدنا واحد نهلي أبا أنا أبا يالك هنجرنا دلنا جور يجي لهاتا ما فيشان أما صورة دنيا بدانة هيقول عادي دينا قيمين أيه وتشكلين أو أيه أوه جنا أيا. أيه أيام نهلي وإن على أسارى متجو كل كوضعي أنكشوا جرني هي طريقه أنكلا عليه أيام أنا كشعلنا سواب تؤب يا إبراهيم ألا قال يا عريس كذا يا حغنم هذا الأرض قال النبي إبراهيم وحيري لقد وحادة كنتم إذين كلينا راعا أنتم إذين كهديرنال عرب تعبد أي قرطبا يا وأباءكم أبا يالك هريد خد عشان وعندك له في برالين بعد جده بعد كسرانتين مبين إن إسكعدهم مركم دونطه عرب إذين كأتمي سين وقالت برغل حنو عيالك لدوانا قالوا باطيوة كيسيسان قرتاد عابودهيسان إذن كان أبوحما أوقفين أبو عيالكات كباحشان نوو كبدا رايين قالوا كساتو بنتين إذن كان أبو يالكين إذا أبو, يالك أبو, يالك أبو يالكي. يديكوري بعد أن يمعت باد قدهت كسو لنتين قال النبي إبراهيم الحويري لقد وحادوا كنتم من هذا الآتين أنتم إذن كان قوموا يأبا iyawa baakumabayalkad waxan kaso gaarteen fi dalal in badinnima gudee mubeen iskaado ansakina ku jirin marqatiyo xujana u baaneeyo kana waraar kulli khotay kull hada nafila on aqli iyo waqti gaarin qabiilkana meel kale u sida uu hadlo gunti damay ya far iyo maashay kaso berme. وانت اصلا بادي اني ماكو حكمه وحين لكو تواح ماسكح دي امانكا كوي اسأل بي ماكو يديين قالوا وحي قبيل كي يرادين اجيثنا ابراهيم ووحب نولا تمد بالحق قيفون وحب نقولها الليسي وطلابا هاي اذنك يا ابا يالبوا وضبا دي او دين مكادبا امامت اللاعب المساوى حياريشا كفتميزايو من اللاعبين انت حياريشا كميتايو هذا الكاقبل نوك ربه وحن مكادبا وعزم اي قصد اي نيام اي كاتاي ما سيكفتان اي عيار اي باشار اي كاتاي سيوحد ليس ابراهيم قالوا وحيرا داي اجيتنا ابراهيم من نولاتي من بالصدق بالشدق والواقعي ثابتي موار كارونا وكادفات نولاتي من ام انت موحاتهاي لاعب من الده من اللاعبين الذاتك كفتما اي عيارا اي كاملة اي كاملة ايو كل كان يمكن الى الرب يري ولا قد اتينا ابراهيم رزقه من قبل وكنا به من كان منك افتم عيالا شقر اسبما لو ما ابوري اي شقار شقر دلوي شقر خيار بما كاسو جودار جو جو في مثل دار البورسي قال ابراهيم وحير بل ان عيارا ينكتم يا حكاوتر ربكم إذن إذن رب جايل لها يدن ابوري رب سموات والارض دول يالك يا خيا ابو الذي ربك فضارهن دول يالك يا ير يالك ابو روي بايدين رب يا الافتان يا بركار حدا وحيت هي لما على ذلك مركاريدي شيي كركي شاهد من رايا ومن الشاهدين وغيرا يا كميدنا حقايد العياره يا كون كما دميس بني دي شيي قال افتن وحي دي انت اللي هي عركية للك أبوري أيها إذن أو إذن أبوري أو إذن الله أو إذن معمولا إلا دين إساكا سامودا تسان إذن عدين أن مرخاتي ومراكو عدين قال إبراهيم حجري بال إن عيارا يداه هذا الكاتب أي ربكم ربك إذن أبورتا إذن الله رب السماوات إلا ريال ربكودو والأرض هو رب الذي ربك فطارهن من يالك أبو ري وانا انيقنا على ذلكم واركا ندين شاكي كركي شاهد من القراء وكمارك فرايا ومن الشاهدين انت كمارك فرايا سكمدا ايان حيو لا اقايا يورك انت عمركو اوشاكي لك لك لقو الله فعل النخضي اساقين عالكي تل ابوبك قادي اول حضل ايهم بوها wasaaji oo dhaaranaya oo faas in tuu faaystay fursad gaban ay sugaayo oo yagii u darto alamadu ummad ka kor dareeri doontan alaftanaad kartu banteen garhadadood dhaaftan midadan karebo na kendigii waayo sagmaahi waqoodat watan la xabi yaderluu aabidan inan haylaysanaayo asnaamakum sanam yar ka aabudeeysan badda goor sad jiisatan gadaashad mudri idin koona bar ka jeediyay oo nakartummaan maaye carisir ban heridoona maradana yeelate ama farfasiya yar uu kacdeen ama idiidiyada bandag uu kacdeen ayaan gaadaya markaa waxaan ku dhigaa waan loogaan doona Ibraahimo dhaarci furina yar jaalahu asnamti l'aabudaa yuu ka yeelay tijadan intu gooyey و ايبر كدغو غबल غबल гойе ая гедки ugu weyna wici meesha yaal sanamki ugu weyna ci ugu فجعلهم joodiyo uu xaldo ayu fasii garab ka u galiyay ja'alahu ibraahim ukaye lasnaamtil laab ilaay fi dadanku walla burburi يرجعون أسه الله أسنامتان يووحا نتاكت ربحان إله وينه واحد كا إنه أسه النخضان إبراه إنه قام يكب يكتان أيه لهو ثالث يربو في رصد المعالي فاستلاعي وبالنان كان لآده أي ماركوه رؤو الله يا ربابا عي حج هدوتا عينا إني سقيم بوهيري والوافا مدرعي ما انت إيدك ما قايف قريكا قريقان قل الله بنا وتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلياتهم وهو يميد يغو انتراجين كل الدياريه أسنامت الله صديقي تفضل الفيستاذ الله باحي عبار ماكي لسوء جيره جيره يوم أسوء قرباني يسعبتون تو إن عنتدي ديبلوه وصول نغضه يغو اللي إياهي أسنامت عنتده باركي يا خير كسي دريس كالكو كتو اللابته كوي وقو يري إني صقيم يجين اي دقاقات فراغ الى آلياتهم تباو فاسك يواتا يوأسنام تي او يمين هنطاك يباها فقال فقالي على تأكولي وقالي هنطاك اللي ادين بقى ما هنطاك يالله قد لا يأخذ فراغ عليه مضربا بلي يمين وقال زوفاسك انتو سيوك اللي بلاك عمود يوقشتك قليل كوي اوصان اغضينا وا ايمان دونا وطالله فانكو دارتي خبية جرلو عابده لا اكيدنا لا احتالناو إن أنحاليساً دونو أسنان منكم أسنان تينا حالة من الله الدونان دونو على ابتد عابودة بعد أن تولو حداد جيد سرسان مدبرين إذنكو لبركة الدباي أودانو إستو ميلكا لآذي أي أنحالكو سمين دونو أجعالهم إبراهيم أسنان تيوحوكي إلي بزاداً كوالاً قرأي أولاً ججبيي إلا كبيراً مدوين أوساً ججبي لهم لعلهم مذننت ولقوم إبراهيم إلى إليه إبراهيم يرجع من أصول لابتهم خديلا جيم تعياري سريعة هانجك ذلك لا سببوي لوسو النغض عن تدي إن لا عونه يدل لجانا لوجيم عن تدي أمشي النبلة ياسنم تون دخلين مركب موريس مدرك أقول إن لا لفت سيد الله وضح لي قالوا من روحه فعلى سمئه هذا صحرير تن بآلهتنا إلى هياك إنك قفك صحرير تن كسمئه إنه كاس ذلك مسوس قدر يهيل لمن أبوي من دخل قدرن أو كمديعي سوء يهيل ذلك مركز هو الباهيني أنتينه والله بمبونيني ولا إشعري بلايا قليني ولا فابلك عساني كل كنم يهيل لما هذا مركا عارد بالسماء دهنا قل كه الى اله يالك نغقف كو وان كسمي اي جمله مؤكده لا لي يمي انه لم من يا خبرك لم لك لي وحويا ظلم موعه ودبهو غل ايله يالك بو كعد قدبي ابيلك بو حقري اجماع ابو قرري وما دهن كوجي دهن كلو وجدا كل كسيون لو كوندونا ايان ترنا نيفون قالوا وحي من روحه سعل سنيه هذا سحرير تنيه جج빈تان ديالي هاتينا الى ايال كان نوعبدين قوبك جج빈تان يا رفاكان قسميه انه والمون كتم غردارن لمن والمين ددك غردارن ايونا مركي لا خوراماي كلكا يا وخل وكل لقد كنتم انتم وعبادكم في ضلال مبين كل كان ينكاسب كون تركو كل قبل اينا لو فيرسدو يسوغون رياح دارناي نبدا خوغا دغته wax ku caday qaru wax ilaahde samana wa hanu magali fatwil oo نكاسفريا أجنعي يقال وحلا يرا له ويل كان إلى يالك عين جري إبراهيم ليرا وين إبراهيم ليرا ودل يرونني وعين أية آت النعبا وكسر جادي جري أو حكشة جريو قال كأضل الله درها هل كانوا حذلا كانوا وحلا وقانتنا وأنت صو قف مركو وحنا سمينا يي عند أقود في لاركو هل هو عير هذا وما قلي فالتنويل يذكرهم يعيبهم إلى يالك وعك شيئا النسخة منه بالليل يا وحمد رأيان وقالوا وحاله إذا مجعيز له فتاة إبراهيم هاللي رو وقالوا وحاله إذا مجعيز له فتاة إبراهيم هاللي روح وقالوا وحاله إذا انفاتوا لي ما ذديه إبراهيم هاللي شئئا هلا أعين الناس ذاتك عند يالك سهر طورة كينو لعالهم ان يشدونكم مرخاتك عن امى يشوق ججين اي والله رك اي ما هذو لب لغا مقلي كمرخ اجراتي اسك الله يري وكن قالوا و فاتوا ماذا به ابراهيم على اعين الناس تدويناها اندهود هرتودا هلكين لا انهم تدوينهم مدن انت يشدونكم مرخاتك عن على ما فعل qaal ila eeyalka uu sameeyay hadiisagoo adimada tumaayay laarkay oo ficilkiisi lagu marqaatiiko iyay sawfka wax ka sheegaaya anigu waxii lagu arkay hal la sheego hal la keenay ibraashim ba faalta الى ايالك نجي ماذا سانو الرفاطسة يا إبراهيم سلاشو دو مركا هو عادي ببات الله ما جيرتو استعطافوه ايه انا الدن بي عادكما هيا كلها سيقه بوهوه او ويدييان هنا او قادا بلوحي واحقا سمييي از ناسو ايشان حلو وحيي لادن امتا مياه سميسي هذا جبجبينتان بآلهتنا إلا هيالك نجيما ديكا يا إبراهيمو إبراهيم إبراهيم إسهجو جوابه يارك كلها وحووو سميه يتوري يابل قال النبي إبراهيم وحوو يريبال حقيقة سميه يارك فعاله وعنوها سميه كبيره من كان فاسك وطاة بار الدين مت كان وين أي وحوو قونسدي كوانجر اللقادة بوضوض وضو. وحوري بي. إن كان جيس الله عابده قالك كوه يراه يسكره قالك فاسكي نواكه أسكابه وطفا مالك عبارة مالدحان ورياب الله كبير كوشيقه يوه إلهي سبحانه عز وجل إلانه غير كلا لا عابده مؤقلا وحانه إبراهيم سميهين إله قدري بعد الكباب بنتي سنة إله فري والله خلقكم وما تعملون توريه سميه kolka wuxuu yiri waa kamidkii weyna ayaa diidan ku wayaray lagaraboodo taas soo gaatay iyagiina asaagee jeejjeeyeen asagana waka faski wata inta dareege weediinaysan qaydiinta nika faska wata qabillaas قال لا يعير بل ان اني ججبي يدا فورك فعله وحن وسميه كبيرهم كبير الاله الى هيال كان وين هذا متكانه فاسالوه وان يما هو ديش ورياي دي ما ترادا مرك هدي ايغا اي مرك لججبينا يسكه الوياد هدي اسكه الويان الموقف كدي الادوغو اشيغان اي المحيدين يريد شي غيري هم محروق لمن يجيو فاسألوهم إيقا وايدية إن كانوا هديهين ينطقونكوا واحد الله بل وحكرة بدايه هديك لان إينا يهدلان أو إحيجة جبية الشيقان إيقا وايدية قالنا إبراهيم وحجر بل هنيقا إن أنواحا سميه لا أفبرك فعاله فإلكا واحا سميه كبيرهم كبير الآلهة إلا هيالكا كي أووين هالوانا كان فاسكي وليبوة فاسألوهم إلا هيالكا وايدية أما أسرى وادي إن كانوا هذا إلى عيال كنوجين يمدونك وحد لا يو واركيس ورم عقوله ولا قاتي وحالي أن لا خلدناين وحان هذليني وحنا يسكت رئيني مر كان عابدين كل كي هارف رجعون لابته إلى أنفسهم نففيال قوذي بقول لابتين ويراد إبراهيم واروندس وحين عابدين نهلا أن hadi lay jeebinaayayna awaa iska dhicin waaye hadii ha deer aan nimidna farbihin kuma aayno kulka wax asmaayeen ku faleeyney faqalu waaysi laadeen innakum alinka tolka antum bidinka adaalimuna gardarar haye lay wax aad aybuude waxan ibaada mudnay ayad إبهد الله صفيريه وإذا ما يحدث إبليسة قوة عياره يري وإنكاسه قجبه إذا ما يعيه حدنا عقل ينيبه قوة عياره إلا عيالك إنا ينهد له إسنا واقعي إذا نواقكتهين إذا قوة حظ لبالما أره وإنه يمحويدين له ثم كقبال نكشوه اللي دفا جديه على رؤوسهم من عيالك ودكوكو لدفا جديه قائلين إيجاب إبراهيم كله لقد وحادا با. علمت إبراهيم إن أذوكتهاي ما هؤلاء كوة كان أصنامتها إنه ينضيقون هللي وأذوكتهاي أنك أذان كويسة إنه جواب فرجعوا عن نغذين مركي هرة إلى أنفسهم نففيا الكوذيب أم نغذين وفقالوا وحي إساء نكسوا لدفقة ديئي على رؤوسهم ما مرحيا الكوذة الكوذة قائلين إيقوا إبراهيم كله لقد وحابب إن العلمت إبراهيم وقته ما هؤلاء كواناس نامتا إنيا ينطقون أهد لين إنه جواب سراشة نبيه هوري أنت فعلت هذا بآلياتنا يا إبراهيم بانه تعقن أيو توابت هذا جدار قال النبي إبراهيم وحو يري أفتعبدو ما هو أدعبد إسان من دون الله الله كسوك ما أصنام بعد عبوديذا لا ينفعكم أن ينتري شيئا وحبا إن عبتوه داد عبودا أو ولا يضركم أو حبا إذا كذبين إن لم تعبدوه دذا عبودا أوفي قرنبا لكم إذا سُنادا إذاك يا ولي ما أصنام تعد تعبدون عبوديذا من دون الله أبا وين كذوك أ فلا تعقرون من أيضا وحياه وحبا جرنينيه وترعابوديذا وحذيل العابودينه أن دخلهين حذان العابودينه أن دبلهين مركب العابود عيسان عقل بارتشميا إذا أنلهو أوف يأخو أيديك إيجا قبل يريو وركي مركب واحد هذا بطريق غير مباشر شأن مقام بكوفيرته يجين كوف الحماي والله كرسي مركب قال النبي رحمه الله يري أفتعبدوا موحد العابود إن دون الله إبكسوك ما بعد عبوده إسانت مازيل إيا أصنام أن لا ينفعكم إلين تري شيئا واحدا هير هذا إن عبتوه هذا عبوده أو ولا يضركم أوحيدا كبيبا إن لم تعبدوه هذا عبودين أفن قوم باللهم إلين سجن هذا فمن إيا قرون من دون الله اي كزك كذوك أفلا تعقلون مويداً قرمين سوء فعلكم وعطة ميسان حمان تيزو كلها وركها ضوء عدادة قوانك اللقاري أرى دبال نماذاوضا وحيدا ذي إبراهيم إلا قوبا وحاناهاين وإلى يالك حرارين ونقوان كارت أما عردا قبيل كدجين كارت اللامار وحيكبتا غين مركا مركا أي عادو ايو حناق ايان درتين اقول ابا القذى ايان ابراهيم قبديس عليه رمت اي ابراهيم عابد اي معيكو قياتين قل قمحو سمعين ايو حيواني موت قالوا وعي الهدين حرقوه قبع ابراهيم وانصروا اعرى علياتكم الهيال خيني اعرى ان كنتم هداتهين فاعلين ضد حسامين ايو تنفيذ كبا امرك هالله قالي كل قاساوي حيوانها خدم قرية أو يوحي دماري فرز لحي قدوين انتهى قضي وعرض الديلي ليه علاش لا تسوي ذلك قرية لقب قري مركزها دبهاست لا غيري دبكي إيرك مركو يسكو سريري من جنير ضي حلاه كل خويس أو كلو دبكي اللهم لا وانك رأومي جيزه أيام مجالد وقال صاحب ابراهيم من تلاح اليري او قال ما هي اللغه لقد دوت او وئ الصناعيه اللغه الضبتي يا جلبكي برتسي لغى ثورى سيدي باه لا يهل قالوا هيا دين حرقوه قبل ابراهيم وانصروا او أجل غارغار او غهلي يا الهاتكم الى هيالكم او غهلي او برغريس ان لا غبنه هل ها تارمت ان كنتم ذاته فاعينك او وحسمينا هر كارين ما مر كيمريسو يوروا وعال ورنا يا ان ملك جبريل ونبي ابراهيم وييم او يري جبريل بانا وحده انا وادمانت كل لقبته مجره مركاس اما اليك اديك جبريل وحده انا وانكار هي لما ارك واما الى الله ويغيه ان وا لو شيكه وما بانو سدا النبي الله ابراهيم ستقول ديي حديث جبريل ييم وصاحب الوعي يا حدي دم ملكي ملكي دبا إلهة او يميد ويري إنسانهم رأيحان فاركوكي إيو يا يقوريها يا بميل لغة طورة إياه حدي ملكي ملكي روبك او يميد وحو دنبه وحو يري إدنك المكرر بالماركو اللي نباهو اللوحشيه كوي أركاس ربي سبحانه عز وجل مركيب أمركي في كوني هكينا قلنا هو حان نيربو ربي سبحانه يا نار ضبو كوني واحد نقطة بردن قبل وسلامة نبتقي على إبراهيم إبراهيم كذي شو كل كاد دمك يهدوك عي حرقي يلوه الله محي لي كليته مباجوتي كل قدام بسكي يوحي أورن دعه أي يا إبراهيم ماشي يسقفة ديامي يا نار كوني بردن مركي خديه يركضو نقطة سلج بين نقطة الله إبراهيم يا غير كива قبو بيو دم الله عين مركي وسلاما لييرينه وقبو النبي جل يلاجيرته وعند على إبراهيم مركي لييرى كذي بيو دب الدنيا كشدا ناقعن إمركيه هاره أمركه أبي كاتين يا ناره ديل دمانتي ببختي أي على إبراهيم مركي لييرى دوابكه كلويس ككعيم كر كان النبي الله إبراهيم سير على القرآن كأوسع أي حبي بدبكه كبختي امر كان ابان الوبختي اكونا واتين نري وما لا يعقلا مرى ربي فرايو وسيدانه كره دب او كره كوني بردن اولى ويا سماو واجمع يوكله يا ارض بلعي ماخي امر كاسي امر تكليف اما امر كون الايلى تكليف يو كون واق سماوا كلي تكليف وهو يا سيدا إنكو أقيمو صلاة وآتو زكاة نلو يريوه وكالي مكا إنكو إبقو نفرا يو وحان سماين كرنو إنكو فحير كينا لغا ربا خد أمركو لقول إياي صلاة ووحا توسين إيا إنو توسيال ربا أنكو زكادة ووحا إنو بحير ربا إنكو أمركو أمرو تقليفي إنتان أمركو اللي نفرنا عقلباء اللي نوي يالي حوقباء اللي نوي يالي وحيبا نقصو رقلا أمركاسو أمرو تق لكي وحى وحبك سور أما جامي سيضربك وكلا أما حيوان ما لا يعقل سيكون قردة وكلا أما إرك يدلك يا عرض لعيماكي أوامرك الله سينا يو يافلنا إياه الله فلنا سربت وحى وحنا أمرك الله يا وام لا يعقل أوح جرنا ما أوح فلنا كنا ما أو النابوني أو الجذيب الله مسني أمرك الله سوكله وحى الجيرة تكوين إلى هذا حسيني كوكا دبكة إنه بختيو أو إنه بدجلين نقضوا إلى هذا كذا يا وإلا دبكو إسمانا بختين كرو إسمانا سيني كرو قبوا ويانا بدجلين مدنا ما سماين كرو ما سماين كرو ووحملا لا عقلا وان عقلي أجرش الله سينو إذا هوسي الله قبتي سيدام مركي أيها الدين لا ييرا نبي إبراهيم أنا دبكة بختيينا وما بريعت نيرانه إلا بدعوتي انا هغلي مهانه دم بختين صدام ما سوكمه هرجدو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كل كما وحرمينا ايد الرب يا سريعه مس شيع البانه ويهود اخري بينهومين رجعوا في ماله ويتها ابراهيم وداركته اله ودمكه ملائكه يبرك النفلة لمانتي من هو وضع قائليهي ويري يا ربنا عبدوك إبراهيم الدونك أجي إبراهيم أذيك درتابة دبلو أقول ريدي انت النفلة هو وضع هذا شيء إلا هو اللحظة هدوه وحيد ويديستينا وحلا قبطة هدوه سوحيد سو ويديستينا إيدي كل عشاء شبلا يري قولنا يا نار كوني برده وسلاما مالك الله مدرين Oda vai loomadirin ilahvaa amarkisiä kovnilaa Dabki, dabkii Kulkaasaisi daa kuubaa baaday Ibrahim na kuubad baaday Kulnaa wahanunneri Yannaru dab Kuni wahan nukota Bardan qabaw Wasalamannabad galio Alaa Ibrahim Ibrahim karkiisa kurnu kovun Ilahamarka huuhuyri waaraadu Ibrahim wahaiddoonain Bih Ibrahim ladonen, Khaidan siriqol Tabinei kukubana yubadda iyan وركودو مเมลمرين فجعلناهم وعن ايغي كيهلي الاخسر كوا خساره بدنو دبخينا شد على بد الى عداوات فربلا هي ما شقف ربلا بيسميين وحنا كيجو يغارين مال ابراهيم اي بابد مقدس كل كاز ربي وانا جايناه ابراهيم بنو بقدادي ني وموطن موطن بقدادي التي أرضى لأن باركنا باركيني فيها قده هذا من تأي خير لوباديي للعالمين هنك أباركيني أي أنه بالبادنون أبعيني وإبراهيم ماسي إمتوكاتكي أيوسا هو أحبا نقول مركو عيديه كباح بحينا وجلب ألا أيا لي وهبنا هو حنسيني له إبراهيم إسحاق أيو دلي ويعقوبنا إسحاق إباسي دلي نافلة إصوى يعقوب لأرادها إلا وحو يريو وكولن إبراهيم إيا إصحاق إيا يعقوب جعلنا وحنوكي اللي صالحين جدوا ونقسنوا حقوق ذا ألقوتا إيا ذو لميستيرا حقوق ذا أدومها نقوتا إيا ذو لميستيرا إيا إبراهيم إيا إصحاق إيا يعقوب آهايو وأرادو قال ذي وحايلة دونين به إبراهيم كيدا هجر إياش يقول أي كوكو فجعلناهم إلى هذا إيجي وحنا كي الله يستر عز وجل جل دره أيكوا جوريسن وعين أرنتي إلى هذا يرفعناهم أنج الله إيجي كي الله الأخسرين قوة عب قوتباء ونجيناهم إلى هم بندب بادينهم صمت بعيني ومضانا ورالك هارن دلي وصدره هينا وبدباديني إلى الأرض له أيام إراغ ويوميش اللغو <سؤال> قضايو تلوبة باديهين الشامور <سؤال> التي أرضى أن بارخنا باركيني فيها قدههدا لكثرة الأشجار والأنهار والثمار بااللغو بديهي والملوك والأنبياء نلماك باركي سنبوها نلخي بانو جينيو ونلخى دير يهود دعديو بارخنا فيها قدههدا باركيني للعالمين ونك يوحل بانو هو ابن وحنه أضعني لو إبراهيم أنو في ناسيني إسحاق ويلك ليرا ويعقوبنا أنا واسيني نافلة يعقوب ولا دوله ياي وداردو يهفرع ياي وكل متل أركو أنت لشيا كمده جعل وحنه كي لا يبيري سال حين الذين يودونه قطع حقوق ذا إب يذو كامل حقوق ذا دومهنا قت يذو كامله كل خواه آمان نوع وجودا بيسيف وجعل لهم أمة يهدون والإيمان تي الأمان أي بعصوتة على تعالى خبوعير وجعلناهم وعن إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب كيالي أمة مذح يهدون ذلك حنونيا بأمرنا أن قال الله ديننا ذلك كوه حنونية أن اختيار أفكارك الأول من أمرك أب أيا حنونين جل إلى وحيلي وأوعينا وعن فرني إبراهيم وإسحاق ويعقوب إليهم يغى فعل الخيرات ونجي السماءينت و إقامة الصلاة سلاد هاجنت و يتهازك زكدي بيد وكانوا و حي إبراهيم وإسحاق ويعقوب نودن لنا أنجى ادى كرغن ابي دينك عظيم كل كانت عباده سمايين عابدينها اي اذن اخلاص يضاعب ما قدرن Hukamiyal diinad bayahay halka kinga badan ayay noqdeen kulka qofka alla darti loo loo culade loo dhibo natiijada sugaaray awanta ku dacday Ibraahim iyo awladii siyar ilaa uu yiri wajalnaum annabaa Ibraahim iyo awladii si waxaanu ka yeelay ummatan marah harjoogeyal hukamiyal yahay yahduuna dadka ku hanooniyan farnu اييداتكوها نونينجرا واوحينا وعانو الشقني اليهم إبراهيم نسحاق يعقوب فعل الخير ونقيال سمينتو وإقام الصلاة سلاد حقا جنتي وإيطاء الزكاة زكاة بيبيدر وكانوا وحي النغذين عابدينك وعابد لنا أنك إباءك كليئة نبي الله اللو نبي إبراهيم ويالكباد إذا أغمارك النبي إبراهيم دبك اللغو الردائيو فأأمن له لو لو تكالية الرمائي مركو هاجرين وقال إني مهاجر أول هجرة في الإسلام ألا درتي الله عندي له كو إبراهيم الله كو حران باب الله كل أغمارك اللغو بي إلا عذادييي إلا أصنامت اللغو آري أيوكو هاجر الماسو كل شيء حرام باب بلد كيسا اللغو دلاهانا Eragwayay kulkaas uu shan ayday ala dartiib u ha jiray marka Luut ba raacay markay labadoodi shaamooda tagen Luut nan nari ba laga digay barulmayid meel aya shaam ka soo kaaysa digay xabi wuxuu jiray Luutn Nabiyullaah Luut ataynaa isna hukuman hukumid oo la hukumo oo qura gaawmeeyno وعيب تعدى كتاة سنة أيو حكوم الجيري يو علما أقونا وأن نصينا ونجيناه مطبعيني من القرية الدقم التي قرية ذا كانت أهاتي تعمل مدسا مايسا الخبائث الحمو بيني يو حمو أييسا مايجرتي لواتكالي يهرينتو ذاكو عبد الله بن waa jira waxa yaqaanin awalan inaan la kala hisoon on aurada la kala garzan oo sidoo xoolaha mid la arkaba auradi soo bannaan ka digo waa yaqaanin in ay saxarayaan najasada kii mana isay ay niska asturin oo ma jalla fadiyo ay شو قال نمذا؟ لوصده اللقوفانو، كل كأيده واجم إشي، تعمل الخباي، خبيث ماها، خبايث بيسام جيرين كل كاللود نمذا، كليته ماها، كان ذو تعملوا تتعامل منص ماذا؟ الخبايث حمايل، إلى وح يريينهم قوم اللود كانوا وحي نخلين، قوم سو إن حمدت كود، ونكبر كيف ملاهي، وعلى وحيكوا هذلا، أفكارك هذلا. أما أدي مدكا سمعيان هما أمبوها فاسقين الدين دي بدكا دينتا دي بدكا هايان فاسقين اردالي هايان كل كاسا ربي يلي سبحانه وادخلناه لوط وحن نقليني في رحمتنا نحريستان نده قده هيدان نقلينه إساقي وابدباديني إيجينا وابابيني معاجر إنه لوط صالح نموحن وحق إبدا مان في قتة حق أدوم قتوها من الصالحين إن تسوصوبا كمدا الذين لهم درجات العلا عند الله إلا هكتك رادوا هوين يهود لعنهم الله ولوحبك الشيغان نبي الله الله سدان إيبا وماني إنهم من الصالحين يبنوا وحي لها دان خمرين تعادي أولا بكف دودا أولا ليس مي نبي الله الله وحاسي كتبك آخرين قلت عليهم اللعين الله اللي ملك وعراء اللا كود عديوه ورده يا رسوسه أفلق عجيان كحيصان وموطن نبي الله اللو آتيناه رضوعا نصيناه حكما وعلما عقون إيا وَنَجَيْنَاهُ ونجيناه وسمطبحنا من القرية الدقم سدومه عسنة أوينه التي قرية كانت أهانجرته تعمل مثل مايسه الخبائف أي نكبت ما كان يجاك تفقدينينا إنا هم هراء قومي لوده أما قومي لوده كانوا واعيه قوم صوء هما دادكات فاسقين الدين تكباحي وأدخلناه لودوحا نقاليني في رحمتنا أنك يباع نحريسا ندكودهي أيان نقاليني معاجر إنه لود صالح نوعا وحقوق دائبة إياكوا أدومها فاقوتوها من الصالحين إنتواعا اي ربك في درجة اوه انكوله اي اكمده اوه ونوحا ماركي لغا سو نبي الله ابراهيم ايه النبي ياسو للي ايه اللوذس اذيرو ياه نوح او شيخ الانبياء والمرسلين ايه قال تعالى فبوحو يلو وذكر نوحا بل نوح نطاب او شيخ اذن ادام نوح رواقى من قبل ابراهيم اي انت لسيقى كهر ابراهيم با الله سيقى kuloodba la sheegay isma'iili iyo ishaab intaan oo dhan waqtigooda ayu ka sii horeeyay hagaasu qayliyay markii inta la diray umaad loo diray oo sagaal boqol iyo kun sanad qaylinayay dhaglo jalqii waayay isagii Ilaah ha digay ayu rubi Ilaahad من قبل قولدان كهر فست جبنا اسلام مركبة أجيبنا له وحي أن نحن قبر يلي أي أقبلنا ربي معونا وحي فنجيناه إساقي نوحها مع سمطبح النوبة باديني وأهله انترهما يسرع ذايا ريدنا واللبة باديني وحنكبت باديني من الكرب شدء العظيم هويني ونصرناه وأقرقرنا وحي لنا من القوم تبعوا به لني الذين دقوا كذبوا بيني بأياتنا آياتنا جبيني إنهم يجا كانوا وعيهاين أو مسؤولين وما تدخل بينهاين فأغرقناهم وها فيني أجمعين دمانته قبر قبرت كما بدبلون وذكر واحد حسأيو الرسول الكريم نوح النبي الله يحوس الشد نبي نوح واحد دغورتي وندا لو قيل لي من قبل خو انخور ابراهيم يو قرلان لحسيكور ايو, لحسي أيو الاو ضيلي او فاست جبنا انا له نوح وحي او يودواقي او اسغه ان لبدباديو كوان اللبابيا هي حيان اجبني فنجيناه اسغي واسمتبيناي واهله انتوا ما شر على دكي ساعدنا من الكرب فأيان نقصن بالتبعيني العظيم يويني ونصرناه وأوفي لنا نقرقيني من القوم تدبان نقرقيني الذين الددك كذبوا بانيا بآياتنا أنك الله آياتك نجي معجزات في وحيي إيا كوني باكوا بانيا إنهم قوم النه كانوا أيها الجرين قوم صوء هم الددكت فأغرقناهم أجمعينا دمان تود وداود وسليمان كلهم النبي الله إنه لقيه نبي داود ينما في سليمان أو استقال ومركل لباده وده استبدل لباده ولا برهسول يللب من الملك بينهذين أو رسالة ملك بأولاد جري وتأهله الملك والحكمة داود وسليمان وصليمان يسقف إله بريح حبيه لي حبي. إله وحديه ويسملكن لا ينبغي إلا أحد من بعدي إنك أنت الوهد فبدي بسيطة اللوغوش علي يجنوه الله خبيوه تعالى خبوح يريو داود حس وسليمان حس إذ عكماني قورتي كارنقين لبضوذا في الحرث في قضية الحرث بيرتي أرنت هذا إذ نفشت مركي الميراتي فيه بيرت وحاكم ميراتي غنم القوم داد أري إلا وحير و كل و عن و عن اللي حكمهم داود يا سليمان قرن قدار شاهدين جوججبا جو و الربيع ففهمنا قرت رمت هذه و حق قرتوا كلها سليمان سليمان بقوا بسليه ومع ذلك داود ليس على ما و كل مثل أركو و سليمان يا داود كمذا دا أعطينا و نسينا حكمنا قرن هي علمنا قول داود قارها وصخرنا وحن نفضي ذنين مع داود داود من عيسر الجبال بورها محيق بانجرين يصبحنا بوره با سنجري يا جبال أولي معهود ومخ داود من عبادة بذن وتصبيح بذن بوها سبحان الله عد قرحا قلكم إلا بي بورهنا سبحان الله كتب لي جرين قل كاسو عسخي فرح قل لي جرين جان مداتك عن عقل اللهين المكلفه هي با تصبيح لك الداليله اديكو تصبيح ولاغه ابوري شي ما داشا والطيره شنديره لا تصبيح سنجري الى وجهيري وكن وعن وهن يفاعلي فينا داوود الرمها وصميني قصده لتامتي قوله بر انا بالاه كل كبرت ان امك اهي ار ايجل لي بينكو بحثه ناكدي كان النبي الله سليمان وائل يعني كويت وزير بالكتب تقاربه شعاعي داود مع مركان بركه فاديون من في أهكارته حكومة قردي بارتي أريج اللهيد بعد دعوي سكنتي داود سيدانا العدل لييري دعوة الله حكومة دي دنيه من كان حوير بارع نبائة طبعاً أريجانا يميدو قلقلين كرديعي ولمجر تانا عموا جردا قال كان نبي داود هو حكومي من كبرت الأبو أريج قاديه inkii ariga lahan wala faramadugu Suuleeymaan baayir gartaadi leedii baasa ma yeele bana wiira Adee baa dhabeeri sabab oran laaybu Nin ka la neefka wadki سبحان بار تادي أيكوتي ماذا مرحلة دي لغدة غي إن هي إلا أقتايل بار تادي لوره الله كاظي من كان أرجيتها زي هو كم عن حديقانك بركات أرب دي في فهمنا صول إيمان إن كسرن دعوة سلامي سوابق على كل همسة ديس في الإيمان سيدا هو كله كمان إن وجودي إن واحد بير وختي ج حولها داقين با لفيرينيا انا هبن بيدارتا داقدي اولى اما مالين بيتاقدي حدا مالين داقدون بيرت بيرت نك بيرتا لا تعدي بيرتي خمو دور عمل لطيمه حبين هدو داقينيك اولى لا تعدي مو حريث اتادينجل كره بي حبين حبين لكن مال انها ديتها قال حولها مال انت والاسيدة ايا انك بارت الاسباح ظهور انك او اسكو جيرا موك الله بيقات و بارتي سعى قال تعال خبوحو يروا داوود حس ايه والسليمان اذي عقمان قارت اللبضوذي جرنقانو في العرثي في عالة العرثي دارتي حالة دادي با اللبضوذكا دا جرنقان اذن فشد مركع الكمراتي في في العرض الوحاكم ارتري خانا ملقه ومداد ارغوض وقلنا واحدا واحدا ايبيري لحكمهن داود ايه سليمان قرنقيده نقير شاهدين حين انو ابنهن اركينا يعنو اهاني ففهمناها حتى انو ايباني واحدا كاسي سيناي او حكم كسد وكتوسنا مريي سليمان حتى نسيان داود الله بفضو يا ربي ايه وكلا مثل اركو سليمان ايه داود كميلا اعطينا واحدا سيناي حكماً قرنا قيد ومدل بقرته أكفحنا وإلماً أقونا وأن نصينا ولبا عالم لبا الرسول وسخرنا قارهان وحاباً فضايديني مع داود نبي داود الجريدي الجبال بورها يصبحنا يقبره تصبحنا والطيرة شنبرتها لا تصبحنا جريتي وكله أنه أنا ربيلي فاعلين سينت أن نصينا حكمك إيا علمك أني جايبا يرو داود وسميني، وري داود وليموجرا وعلمناه وحكى له داود برهي أن لورم دعين سنعتل بوسن سمين جيزا لكم إذن ك الله يري سمين جري البشركا لتشخصنكم هنا إذن إيراليسو من بسكم تقالكنا إفهل أنتم متي شاكروا كوا لكم معذينا يود أدور بريد يا كوفي بريد يا طه ألاعتن تقالك الله قاتو انبرتكاري جري اليوسا من جرا ادي يقينين وعلمناه داود وعنبر نسله اللبوسي ارسمينتي لكم يدنك لايدين سمائيو لتحسنكم ان درك او يدن من بسكم دغالك مركاتك جيرتا توتا قلفسن او صحوا لغه سمييو انبرتو اسكتاغي كاراي فالانت امته شاكري ماكو الله سليمان اريني غران لو ولي سليمان سليمان سوف نقفه لنفس الريحة دبيشي سخرنا للسليمان سوف نقفه لنفس الريحة دبيش حصفة إذا كانت كثيرا وعما أنتك جيد لما لا راح ولم تتحدث عنه ودوه ها شهر إنت بالله الصعود نصره مري جيرت ورواح ها شهر قربتينه ها يمر جيرت إنت بالله الصعود حصفة إذا كانت تتحدث تجريب الريحة لأمره سليمان فريده أو فري االارض بيوسع جيرتي الذي ان الله باركنا باركيني فيها الارض غدهايده اي دووخو يري واكنا وحن بكل شيء وعلى اركدمانتي علنين اننا اغناء ومن الشياطين سيأتين تسي سليمان نغو من, الشياطي. من الشياطين سيأتين تو حاكمه من قار يغوصون بضده بنايه له سليمان وجوهرته يا لولو يا ديمان فبدكوا ابو أنتا سيادين تو تيم بيسوق هذا يجيران ويعملون وحقلوا أصلاً يجيران سيادين تا سليمان عملنا سقى دون ذلك أن بدال لقرا يعين وصورته هي جريها هي دريوهاوي وحاسيس من يجيران كل كاسار ربي سبحانه وكننا وحن وحن لهم سيادين تا حافظي إنك إلى لنو ووعليه حدا يحصل دميان إن هالكلام اللي حلو جلي ما سيسا ميان باي بابدئين ايان قولك ايناي هو سيسا ميان بابدئين انيق اللاك الاليو ولي سليمان وحان افضاي ديناي الريح الدواء حصفة يدو الصعود بات تجيق القوليسة بامره سليمان امر كيس لأ الارض دل التي ارضضان باركنا باركيني فيها ارض دا قده هذا وكلناه وحان نواني عالمين انا نؤقناه بكل شيء وحالك دمانتي بان نؤقناه ومن الشياطين الشياطين تيوحا كميدا من قاربا كميدا يغوصون بنا يبد له سليمان بيبدا او تيبنا ايان ويجوهروا رسول سارا ايان ويعملون وحي سليمانو قبانجرين حمارا ذلك بدقليقا احين وقريها الاسم يجانقوا يعملون لهم ما يشاء من محاربة وتماثيل وجفان كالجواب وقدون الراسات وحاسي سمين جرمو كلك يجنب هوصد من يؤديم بعض إياه حتى أن لك طبا سأل لك إلاليه مالأكسي وارديه سأل الله إليه إلا أحجر وكنا وأنه إلا هم والله اعلم.